الحسن والحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في بيت عائشته رضي الله عنها فجاءت فاطمة وعلي فقربهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم غطاهما بكساء عباء بشت ثم جاء الحسن ودخل ثم جاء الحسين ودخل فعممهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكساء عمم هؤلاء الأربع بالكثاء ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم قال اللهم هؤلاء أهل البيت اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الحسن والحسين يكفيهما شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحبهما أحبني ومن أبغضهما أبغضني وتصور إنسانا يحب النبي أو إنسانا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أخرجه أحمد في مسنده ويقول شداد بن أوس إنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلما سجد أطال السجود حتى خشيت أن يكون وقع شيء للنبي صلى الله عليه وسلم سجدوا مع النبي يقول لكن السجود أطال فخشيت أن يكون حصل شيء للنبي فرفعت رأسه لأنظر ماذا حدث فرفعت رأسه فإذا النبي ساجد والحسن أو الحسين قد ارتح له يعني صعد على ظهر النبي وهو ساجد مثل هذا الطفل الصغير الآن كيف يأتي ويصعد على ظهر الإمام يقول وإذا الحسن الحسين قد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم فسجدت مرة ثانية فلما قضى الصلاة طبعا باقي الصحة ما رفعوا رؤوسهم ولا يعلمون السبب الذي من أجله أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود فقالوا له يا رسول الله أطلت السجود حتى خشينا عليك فقال صلوات ربي وسرا إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يتم حاجته يعني بالله عليكم لو فعلها الإمام اليوم <تصفيق> وسجد وأطال السجود ثم بعدك واحد رفع رأسه شاف ولد ما يقوم يضرب الإمام <تصفيق> الآن يقول جايب ولد كهذي بالمسجد إحنا جايين نصلي الجايين نلعب إحنا لكن شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل صلوات ربي وسلامه عليه يقول إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يتم حتى ما أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم من ظهره والحسن كان صغيرا والحسين كان صغيرا يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن له من عمر سبع سنوات والحسين ست سنوات يعني في هذه الحادثة عمره أربع سنوات أو ثلاث سنوات ف. عندنا الشاهد من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أعجله وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وهذا خرجه الترمذي وأحمد وغيرهما وكان صلوات ربي وسلامه عليه يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بما كان يعيذ به إبراهيم إسماعيل وإسحاق ثم يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامه. فكان كل يوم ينادي الحسن والحسين ويقرأ عليه هذا الذكر صلوات ربي وسلامه عليه ولما ثال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات ربي وسلامه عليه فجاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وفي رواية أنه قال اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته وأخص هؤلاء لا شك الحسن والحسين وكذا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي فإن أول أهل بيته يدخل فيهم الحسن والحسين رضي الله تبارك وتعالى أنهما